أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنودة وإنه على ذلك لشهيدة وإنه لحب الخير لشديدة افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربه بميوم اذل